واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته وانا اموت الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده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 وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها الناس عباد الله جاء عند الحاكم والبيهقي من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه وعند البيهقي من حديث جابر بن عبد الله ارضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاني جبريل فقال يا محمد عش ما شئت فانك ميت واحبب ما شئت فانك مفارقه واعمل ما شئت فانك مجزا فانك مجزا به واعلم ان شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناءه عن الناس فان المؤمن عباد الله مدرك ان الموت وان كان غائبا فانه قريب منه قال جل وعلا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت وفي حديث ابن مسعود عند البخاري واحمد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة اقرب الى احدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك وكان الصديق يرتجز فيقول في رجزه كل امرئ مصبح في اهله والموت اقرب من شراك نعله فنعم عباد الله فان الموت لا محاله واقع وان الموت لا مدفع له فلا يستطيع احد ان يدفع الموت عنه ولا ان يؤخر الموت عنه قال جل وعلا ان لكل امه اجل فاذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة فاذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وقال جن وعلى قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم وقال سبحانه قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم وقال جل وعلا في كتابه الكريم فاذا جاء احدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده اي محصنه مانعه فانها لا تستطيع هذه البروج المحصنه منع الموت من قضى الله عليه الموت وهذا نوح يعظ ابنه ويخبره ويعلمه انه لا عاصم من الموت اذا نزل ولا محيل للموت اذا حل يعظه ويذكره ويامره بالركوب معه في سفينه النجاة فيعبي ان يركب سفينه النجاة ويزعم ان ذلك الجبل عاصم له من الموت وابوه المشفق عليه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 ولو غير ذلك من العواصم المزعومه موجك الجبال تجري فيه السفينه التي صنعها نوح عليه الصلاه والسلام وهذا يزعم انه سيح لو بينه وبين الموت وبين الاغراق ذلك الجبل نعم عباد الله فالله جل وعلا يرسل جبريل بهذه الحقيقه الى محمد عليه الصلاه والسلام فيقول يا محمد عش ما شئت فانك ميت والله جل وعلا يعلمه ويخبره في كتابه بقوله انك ميت وانهم ميتون ويقول له جل وعلا وما جعلنا لبشر من قبلك الخلده افا امتنا فهم الخالدون كل نفس ذائقه الموت هكذا يقول له كل نفس ذائقه الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنه والينا ترجعون ويقول سبحانه وتعالى وما محمد الا رسول قد خلت من قبلها الرسل فاما مات او قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين فالموت كاس وكل الناس شاربه فليت شعري بعد الموت ما داروا كل نفس دائقه الموت هكذا يقول الله سبحانه وتعالى كل من عليها فان كل نفس دائقه الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامه فمن زحزحها عن النار وادخل الجنه فقد فاز وامل حياه الدنيا الا متاع الغرور كل شيء هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون فهذا رسول الله عفاد الله فلو كان لاحد الخلب لكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الله ابى ان يكون لاحد الخلد من البشر ممن كان على الارض لا نبي ولا غيرهم من الصالحين لا نبي ولا غيرهم من الصالحين جعل الله سبحانه وتعالى له الخلد فمن زعم ان الخضر حي فمن زعم ان الخضر حي فانه يعارض مدلول هذه الايه وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمْ الْخَالِدُونَ ما جعل الله لبشر من قبل محمد ولا من بعده الخُلْد له في الدنيا أبدا فيا عباد الله إن الموت إذا نزل بساحتكم فلا طبيب يداوي منه ولا راق يرقي منه كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يوم اذن المساق فلا طبيب يداوي ويطب عن هذا الموت ابدا بل لا يستطيع هذا الطبيب ان يدفع الموت عنه فضلا عن غيره ولا راقي كذلك يرقي من الموت ولا مداوي يداوي من الموت الكل سيموتون والكل سينتقلون الطبيب والمطبوب والمداوي والمداوى ومن صنع الأدوية كلهم سيموتون قل للذي صنع الدواء بكفه أترد مقدورا عليك قد جرأت مات المداوي والمداوى هو الذي صنع الدواء بكفه ومن اشترى كلهم سيموتون وكلهم سينتقلون من هذه الحياه عباد الله فلم يجعل الله سبحانه وتعالى لاحد الخلده والبطاء الدائم ابدا نعم عباد الله فكلنا سنرحل وكلنا سننتقل من هذه الحياه الدنيا ولا ندري متى سنموت ولا ندري باي ارض نموت فلا ندري متى نفارق الاحبه نفارق الاولاد نفارق الزوجات نفارق المحبوبات لا ندري وما تدري نفس ماذا تقصب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت فان الله اذا اراد قبض عبده واراد ان يقبضه في غير ارضه وعند غير ناسي فانه يجعل له حاجه الى هذه الارض التي يقبض فيها فانك لا تدري يا عبد الله تقبض في هذه البلاد او تقبض في غير هذه البلاد عند احبتك ام عند غير احبتك عند ناسك ام عند غير ناسك فانك لا تدري كما اخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الايه السابقه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديثي ابي عزته رضي الله تعالى عنه وهو في الصحيح المسندي لشيخنا الامام الوادعي رحمه الله تعالى وغفر الله له قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد الله قبض عبد بارض جعل له حاجه اليها فكم من اناس اقتربوا للغربه وللمعيشه فقبضوا في تلك البلدان التي اقتربوا الي فيها وكم من اناس خرجوا للعلاج فلم يرجعوا الى اهلهم وكم وكم عباد الله ممن فارقوا الاوطان وقبضوا في غير اوطانهم وبلدانهم مشيناها خطا كتبت علينا ومن كتبت عليه خطا مشاها وارزاق لنا متفرقات فمن لم تاته فمن لم تاته مشيا اتاها ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها فمن كانت منيته بأرض فإنه لن يموت إلا في هذه الأرض التي جعل الله منيته فيها فيها فيا عباد الله هذه حقيقة يغفل عنها الناس أو كثير من الناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر الغفله من الموت ويامر باكثار ذكر الموت فيقول عليه الصلاه والسلام اكثر من ذكر هادم اللذات يعني الموت فانه ما ذكره احد في ضيق الا وسعه وما ذكره احد في سعه الا ضيقها عليه جاء عن ابن عمر وعن ابي هريره وعن انس رضي الله تعالى عنهم اجمعين اكثروا يا معاشر المسلمين من ذكر الموت فانه ما ذكره احد في ضائقه الا وسعه الله عليه وما ذكره في صحه الا ضيقت تلك السعه عليه وعلم انه منتقل الى الله جل وعلا وانه راحل الى الله سبحانه وتعالى فيقبل على الله جل وعلا قال الامام القرطبي رحمه الله تعالى ومن تذكر الموت حقيقه ذكره فانه نقص عليه حياته الحاضره ومنعه من النظر الى من النظر الى المستقبل وزهده في وزهده فيها قال ولكن ولكن القلوب ولكن النفوس الراكدة والقلوب الغافله تحتاج الى تطويل الوعاظ وتزييق الالفاظ تحتاج الى تطويل الوعاظ وانهم يذكرون الناس تكرارا ومرارا ويطولون في هذا الذكر وفي هذه الموعظه التي هي موعظه الموت يا عباد الله وموعظه التذكير بالموت الذي لا محاله اننا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 وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد كتب عمر ابن عبد العزيز رحمه الله الى الاوزاعي رحمه الله تعالى عليه فقال اما بعد فانه ما اكثر احد من ذكر الموت ما اكثر احد من ذكر الموت الا ورضي باليسير من الدنيا وما فارق ذكر الموت قلب امرئ ساعه الا فسد قلبه ما احسن هذا الكلام فانه ما اكثر احد من ذكر الموت هكذا يقول رحمه الله تعالى الا رضي باليسير من الدنيا وما فارق ذكر الموت قلب امرئ ساعة إلا فسد قلبه قيل لبعض الزهاد ما أبلغ العظات قال النظر في محلة الأموات قال صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة فهذه أبلغ العظات عباد الله النظر في محلة الأموات الاموات وانهم سبقوك وانت لاحق بهم عبد الله فاحذر يا عبد الله الغفله عن ذكر الموت واحذر هذه الفانيه التي اغفلت القلوب عن ذكر الموت واياك والاغترار بهذه الدنيا فانها ليست دار مقر واستقرار وانما هي دار معبر يا عبد الله وفناء دار معبر وفناء وهي ذاهبه زائل لا محاله والله جل وعلا يحذر نبيه من الاغترار بالدنيا واهلها والتحذير له ولامته وهو معصوم عليه الصلاه والسلام بعصمه الله له قال الله سبحانه وتعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعن به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وقال جل وعلا محذراً له ولأمته من الاقترار بالدنيا وأهل الدنيا قال الله سبحانه وتعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مواهم جهنم وبئس المهاد فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون هؤلاء قوم استدرجون عباد الله استدرجهم الله سبحانه وتعالى بما في أيديهم من الأموال ومن النعيم فإن ذلك ليس مكرمة من الله سبحانه وتعالى لهم وإنما هو استدراج لهم معاشر المسلمين قال الله سبحانه وتعالى أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون والله ما يمدهم الله سارعة لهم في الخيرات كلا وهم كفار وهم كفار وهم كذلك ايضا جاهدون لنعم الله سبحانه وتعالى وهم متمردون على الله جل وعلا فقال الله سبحانه وتعالى ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين قال الله سبحانه وتعالى فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين فكذا يقول المولى جل وعلا فإياكم الاغترار بهؤلاء الكفار وما بأيديهم من الاموال فان الله عدل لكم نعيمًا سبحانه وتعالى لا تقوم له السماوات والارض فليس فيما فليس فيما اضلت السماء شيئا مما في الاخره عباد الله اعد الله لكم نعيم عزيما فلا تعصوه معاشر المسلمين ولا تفوتوا على انفسكم الخير الذي قد اعده الله لكم معاشر اهل الايمان نعم عباد الله فهؤلاء قوم مستدرجون استدرجهم الله بما في ايديهم من الاموال واما انت يا عبد الله فان الله اكرمك بالاسلام واكرمك بالايمان واعد لك نعيم لا ينفد وقد كان ابن مسعود يقول في سجوده وفي دعائه اللهم اني اسلك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وهو نعيم الاخره قال الله سبحانه وتعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق ما عندكم ينفد وما عند الله باق وقال الله محذرا من الدنيا ومبينا ان الدنيا انما هي متاع زائل وانما هي دار اغترار وهو يبين تلك النصيحه ويذكر تلك النصيحه التي نصح بها ذلك الناصح ال فرعون نصحهم بنصائح جميله وعظيمه وقال الذي امن يا قوم اتبعوني اهديكم سبيل الرشاد يا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع وان الااخره هي دار القرار وان الااخره هي دار القرار من عمل سيئه فلا يجزا الا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهم وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه يرزقون فيها بغير حساب يا قومي ما لي ادعوكم الى النجات وتدعونني الى النار تدعونني لاكفر بالله واشرك به ما ليس لي به علم وانا ادعوكم الى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن ما ردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ما أعظمها من نصائح ستذكرون يا عباد الله ما يقال لكم على هذه المنابر وما يقال لكم من قبل الوعاب من التحذير والتزهيد والتنفير عن المعاصي وعن الذنوب فستذكرون ما اقول لكم هذه موعظه جميله ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم لتنتفع بها هذه الامه عباد الله فهذه دار اقترار هذه دار زوال وما اجمل وما احسن نصيحه علي رضي الله تعالى عنه وهو يعظ ويذكر رعيته بهذه النصيحه الجميله فيقول لهم ان الدنيا قد اقبلت او قد ارتحلت مدبره وان الاخره قد ارتحلت مغبله ولكل منهما اهلون او بنون فكونوا من ابناء الاخره ولا تكونوا من ابناء الدنيا فكونوا من ابناء الاخره فلا تكونوا من ابناء الدنيا فان اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل فيا عباد الله حرصوا على الاعمال حرصوا على ما يرفع درجاتكم عند الله سبحانه وتعالى وما تكون به الزلفه من المولى الكريم سبحانه وتعالى احرصوا على هذه الاعمال الصالحه فانها اعظم ما يغرف الى الله سبحانه وتعالى وانها اعظم المحبوبات الى المولى جل وعلا وانها اعظم اسباب السعاده في الدنيا وفي الاخره قال الله جل وعلا من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزيناهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن وهو مؤمن فاولائك يدخلون الجنه يرثكون فيها بغير حساب ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فاولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى وما اموالكم ولا اولادكم التي تغربكم عندنا سفا الا من امن وعمل صالحا فاولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون فهذه يا عباد الله هذه الامان وهذه باذن الله ضمان وبه الدرجات والغرفات التي يامن فيها اهلها هذا الذي ينفع يا عباد الله فهؤلاء العصاه والذين يتمردون على الله سبحانه وتعالى فانه ما اغفلهم عن الله وما جرهم على المعاصي الا الغفله عن ذكر الموت يا عباد الله هذا هو السبب الذي جعل من ابنائنا من يضيع الصلاه والذي جعل من ابنائنا من يقطع الارحام ويصب الامهات ويتجرع على الاباء ومن يشرب المسكرات ومن كذلك ياكل الحشيشات وغير ذلك من المنكرات هذا كله بسبب الغفله عن ذكر الموت يا عباد الله هو الذي جرى ابنائنا وهو الذي ابعد ابنائنا هو الذي ابعد ابنائنا عن هذا الخير عباد الله وعن الصلاه لو خرجت الان قبل الجمعه لرايت اناسا جالسين في تلك الاماكن لا جمعه ولا جماعات ولا صلاه يصلونها فراده ولا في جماعه كل ذلك كانهم خالدون مخلدون في هذه الدنيا بسبب الغفله عن الموت يا عباد الله فهنيئا لكم معشر اهل الاسلام معشر من التعبد بهذا الخير واستفاد من هذا الخير فان الله قد اعد ما سمعتم من الخير لأهل الايمان وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه والحمد لله رب العالمين